بيتها حوار مع امرأة ملتزمة تعبر تماما عن هذا. يعني هذه تقريبا. غير الموضوع يا سيدتي. غير الموضوع يا سيدتي. غير هذا الحديث اللا أبالية. فما يقتلني الا الغباء. سقط العالم من حولك اجزاء وما زلت تعيدين مواويلك مثل الببغاء سقط التاريخ والإنسان والعقل وما زلت تظنين بأن الشمس قد تشرق من ثوب جميل أو حدا سقط التاريخ والإنسان والعقل وما زلت تظنين بأن الشمس قد تشرق من ثوب جميل او حذاء أجل الحلم لوقت اخر فانا منكسر في داخلي مثل الاناء أجل الشعر لوقت اخر ليس عندي من قماش الشعر ما يكفي لارضاء ملايين النساء أجل الشعر لوقت اخر ليس عندي من قماش الشعر ما يكفي لإرضاء ملايين النساء أجل الحب ليوم أو ليومين لشهر أو لشهرين لعام أو لعامين فلن تنخسف الأرض ولن تنهار أبراج السماء هل من السهل احتضان امرأة هل من السهل احتضان امرأة عندما الغرفة تكتب بأجساد الضحايا وعيون الفقراء لا, لا, لا فرح بين تحرير الأرض و تعريف المرأة تعريف جديد للوطن كلما غنيت باسم امرأة كلما غنيت باسم امرأة اسقطوا قوميتي عني وقالوا كيف لا تكتب شعرا للوطن وهل المرأة شيء اخر غير الوطن آه آه لو يدرك من يقراني ان ما اكتبه في الحب مكتوب لتحرير